سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ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 ربنا وآتنا مَا وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد